رُجِئَ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَأْنِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَرْضَى أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَطْمَئِنَّ بِمَا أتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم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 لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيتحي من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 إن الله كان بكل شيء عليما